ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلات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 بِهِ قاصِةَُّرْفِ لَمْ يَقُ مِسهَُّ إُِ قَضْلَهُم وَلَا جَ فَبِأَي آلَ إرَبِّكُ ماَا تُخَذذبَان كَأَنَّهُ الاقُوت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 رَبِّكُمَا تَكْذِبَانِ مُدَّحَ مَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تَكْذِبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ ضَاحِكَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور قصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان